صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون ان الناظر الى احوال المسلمين ان الناظر الى احوال المسلمين اليوم لا يجلف جيدا انهم يعيشون حاله لا يحسدون عليها البسه ولكن هذا كله لا يزيد المؤمنين الصادقين الا تفاؤلا بقرب ظهور الفجر فان الفجر لا يظهر الا بعد اشد الساعات ظلما ولكن هذا التفاؤل قد يكون ضربا من الوهم اذا لم يصاحبه عمل جاد وصبر طويل واحتساب عند الله رب العالمين ايها الاخوه في الله ان اي مؤمن يرجو النجاة لنفسه ولاخوانه المسلمين لا بد ان يدرك اهمية الدعوة الى الله واستمرارها في كل زمان ومكان الدعوة الى الله مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المهمة الاولى محمد صلى الله عليه وسلم هو قدرتنا ومن قبله كان الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام ومن اجل ان ندرك ايها الاخوه تقصيرنا وندرك واقعنا في هذا الجانب العظيم جانب الدعوه الى الله الذي جعلناه جانبا وقدمنا عليه شهواتنا وساكننا من اجل ذلك من اجل ان نعرف مصيرنا ومن أجل أن نعرف تقصيرنا أحببنا أن نذكر عن قسنا وإخواننا المسلمين بحال القدوات الذين تفكروا كل شيء من أجل الدعوة إلى الله إقامة للحجة أولا وتذكيرا للغافلين وتثبيتا للعاملين فهذا نوح عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزل أولي الحزل من الرسل يمكثوا 1000 سنه الا 50 عاما ولقد ارسلنا نوحا الى قوم فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما تصور اهل المسلم طول هذه المده التي استمر فيها نوح عليه الصلاه والسلام داعيا الى الله من غير فتور ولا اخذ اجازه ولا يفكر ابدا بالاستراحه يستخدم عليه السلام كل الاساليب المقذوره عليها قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اخاطئهم فيها زالما واستكثروا فيابهم واصروا واستكبر استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا سبحان الله نوح عليه السلام حتى آخر لحظة من حياته لم ينس وظيفته فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال اني فاخر عليكم الوصيه آمركما بثنتين وانهاكما عن اثنتين انهاكما عن الشرك والكفر وامركما بلا اله الا الله فان السماوات والارض وما فيهما لو وضعت في كفه الميزان ووضعت لا اله الا الله في الكفه الاخرى كانت ارجح ولو ان السماوات والارض كانت حلقه فوضع لا اله الا الله عليهما لفصمتهما او لقطمتهما وعامركما بسبحان الله وبحمده فانها صلات كل شيء وبها يرزق كل شيء حديث جيد وانظر اخي المسلم وانظر اخي المسلم الى حرص ذلك الرجل الذي سيطر عليه التفكير في الدعوه الى الله واخراج الناس من الظلمات الى النور فجاء لابعد الاماكن ليقول كلمه يرجو بها نجاة العباد ليقول كلمه الحق رجل صالح دعا قومه الى اتباع الحق فلم يستجيبوا فلما مات امر الله جل جلاله بادخال ذلك الرجل الجنه فتمنى حتى بعد موته أن يعلم قومه ما أكرمه الله به ليؤمنوا بالله العظيم أي حرص بعد هذا حتى بعد أن يموت يتمنى أن يعلم قومه ما حصل له من النعيم كي يتوبوا إلى الله وجاء من أكثر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي خطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينتهون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل اذكر الجنة قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال ابن كثير رحمه الله كم كان حريصا على هدايه قومه اما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد طرز ابو علي الامثله حتى كان ذلك يشط عليه وكان يغرق عليه الصلاه والسلام من اجل استجابه الناس للحق فيظلمه الهم والغم والاسف حتى قال الله له وما اكثر الناس ولاخرص بمؤمني وقال له ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما ينكرون وقال له فلا تذهب نفسك عليه الحثرات وقال له فلا علك باخع نفسك يعني قاصم النفس على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف اما سيرته عليه الصلاه والسلام هي مليئه حاصله بهذه القضيه الكبيره بل ان حياته عليه الصلاه والسلام حياته كلها مدرسه يتربى على نهج الدعاه والمصلحون فقد دعا في جميع الاماكن وجميع الاذهان والاحوال ودعا جميع اسماء الناس واستخدم كل اسلوب مشروع ومتاح فها هو عليه الصلاه والسلام يدعو مره فوق الجبل ومره في المسجد ومره في الطريق ومره في السوق ومره في المنزل ومره في المواسم حتى في المقبره عليه الصلاه والسلام وفي الحجر وفي السفر وفي الامر والقتال والصحه والمرض كان يدعو محبيه وحب شانئيه ومبغضيه والمستمع والمعرضين عنه كل اولائك كان يدعوهم عليه الصلاه والسلام حتى المنافقين الذين لا يستحقون ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسل الملوك والرؤساء عليه الصلاه والسلام فقد على جبل الطس مره ينادي ويقول اني نذير لكم بين يدي العذاب الشديد ولقي ما لقي بعد ذلك وفي الطريق على الداقه يقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك بسم الله تجده اتجاهه الى اخر الحديث وفي السوق يمشي عليه الصلاه والسلام ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا والحديث ابو جهل اتىه الله يحكي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم يحكي في وجه الغراب يناشده في السوق ويوضع التراب على وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم ما يذ في ثريله فليقول قولوا لا اله الا الله تفصح ويقول انس رضي الله عنه يقول انس رضي الله عنه الذي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازله في المواسم وفي جنة وعكاظ اسواق العرب ومنازلهم في منى حتى في مواسم الحج ويقول من يؤيني من ينصرني حتى أبلغ أرسالة لربي فله الجنة فله الجنة لم يبحث عن مساهمة النفل أو يبحث عن تجارة أو يبحث حتى عن أشياء ربما كان محتاجا إليها في حياته لا إنما كان لا يخطر عليه إلا إخراج الناس من الظلمات إلى النور لقد بلغ عليه الصلاة والسلام تمت التواضع من اجل الدعوه الى الله فقد احضر الحديث النبوي ابن ابي ابي المنافق كبير المنافقين في ذلك الزمان فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو اتيت عبد الله ابن ابي ابن ابي سلول فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم اليه وركب حمارا متواضع عليه الصلاه والسلام فانطلق المسلمون يمشون معه فلما اساه النبي صلى الله عليه وسلم قال المجرم الجندي اليك امني والله لقد اذاني مثل حماره فقال رجل من الانصار وصدق والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا مني نعم اطيب ريح مني لكن تصور اخ المسلم لو قيل لك مثل هذه العباده لو قيل لك مثل هذه العباره وانت ذاهب من اجل الله ومن اجل الدعوه الى الله كل هذا من اجل ماذا ام من اجل دنيا ام من اجل منصب ام من اجل تحقيق الشهوه فلا ولكنها حياه اوقفت لله رب العالمين وفي البخاري ايضا اخرج عليه الصلاه والسلام من المسجد ويأخذ معه بعض أصحاب وينطلق إلى اليهود فيقصد بيت زعينهم فيقول له يا معشر يهود أسلموا تسلموا ثلاث مرات أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا وهم يقولون بلغت يا أبا القاتل بلغت يا أبا القاتل أيها الإخوة في الله محمد صلى الله عليه وسلم ما توقد بلغ فماذا نحن صانعون هل بلغنا نسال الله فجله وعلا ان يجعلنا جميعا المقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونسعني واياكم بما فيه من المواعظ والايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللصائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين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 اسر الناس كلهم بحسن خلق حتى اعداؤهم ومبغضيهم لم يستطيعوا ان يظهروا لهم كراهيه وانبغض الا في اضيق الاحوال فقد روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاساهل النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فقعد عند رحله فقال له اسلم اسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم شعر بجنوب ادم الغلام فنظر الغلام الى ابيه وهو عنده واقف على رحل وتخور الى اخي المسلم يهودي هل يتمنى ان يترك ابنه دينه في اخر الساعات لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشرهم بسر خلقه حتى انهم تخرجوا ان يظهروا له معانده او مكابره فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسلم فنظر الى ابي فقال له اطع ابي القاسم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار كم مر علينا ايها الاخوه حالات تحتاج الى نصيحه الى سلمت الاسيره فنقول نحن مشغولون نحن وقتنا ضيق فهل اوقاتنا اضيق من اوقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج يمشي على رجلي حتى يبلغ ذلك النهر فيطرقه فيخرج فيقول للغلام اكل فيخرج وهو يقول الحمد لله الذي انقذه لي من النار فنم نحن بحاجه ايها الاخوه الى ان نسجد لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهاكم قصه دعوته لعمه لامه ابي طالب وهي معروفه مشهوره يجلس عليه الصلاه والسلام مع صناديد قريش في سوق السوق في اخر لحظه ليتاكدوا انه يموت على الكفر سبحان الله ويريد الذين يستفزون الشهوات ان يميلوا ميلا ابي يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يستجعون الشهوات عن سميل وميلا عظيمة أحذركم أيها الأقوة من الجليس الفاسق جليس السوء يحب لك أخي المسلم أن تصير مثله حتى تهلك معك فانتبه لنفسك والله لا ينفعك إلا الجليس الصالح فهذا أبو طالب كان يعرف الحق لقد علمت بأن دين محمد من خير أبيان البلية دينه لولا الملامة من من؟ من أصحاب السوء لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاجرك بها عند الله ولكن جليس السوء وزعماء الكفر وطواطيس ذلك العصر كانوا على رأسه يقولوا لا بل أنت على دينك أثبت حتى قال أنا على دين عبد المصطلح فما فكان من اصحاب النار نسال الله العافيه ومن عجائب القصص النبوي قصه ذلك الرجل الذي اراد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فقابلته المختار صلى الله عليه وسلم قابله في هذا انسان اتى ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم المكافأة التي عنده يعرض عليه الدعوة إلى الله فسبحان من أعطى هذا الخلق لردولنا صلى الله عليه وسلم وسبحان من أعطاه هذا الحرق على إمراج الناس من الظلمات إلى النور ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا كنا اتينا على شجره قليله تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم ليرتاح فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجره فخترطه المشرك فقال له تخافني مسك بالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم تحت هنا والسيف في يده من الذي يحول بين هذا المشرك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تخافني يعني يا محمد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه لا بينه وبين السيد اقل من النمل ويقول لا قال فما يمنعك مني قال الله وفي روايه اسماعيل وهي الصحيحه فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت من يمنعك مني قال الرجل كن خير آخر فقال له وهو الرؤوف الرحيم بالناس والسيخ بيده عليه الصلاة والسلام والرجل صريع بين يديه قال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهده الا ان لا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فصلى تبيله فاتا اصحابه فقال جئتم من عند خير الناس من عند خير الناس فاثر بهذه الكلمات العظيماء التي بين له فيها النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة عباد الله اين نحن من هذا الشخص اراد المشرك قتله فنجاه الله منه فلما قدر عليه عرض عليه الشهادتين وفي آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام كما في المسنج عن عائفة رضي الله عنه قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اكبذ به وجعه قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكففها عنه ويقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحرم بذلك على امته حتى في سكرات الموت ويقول انا استفري الله عنه كما في سنن ابن ماجه كانت عامه وصيه كانت عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه وهو يغرغر بنفسه الصلاة, الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم ايها الاخوه المؤمنون هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي امرنا بالاقتداء به حقا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله سيره فهل يعد احد من اسلوب واحد من هذه الاساليب الذي ذكرناه والذي ذكرنا ايها الاشوا انما هو قيض من فيض وانما عرضنا التمثيل فقط فاين انتم يا اصفاح محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه في الله ينبغي ان نعلم اننا لا يمكن يمكننا مطلقا ان نمارس شيئا من هذه الامثله الرائعه الا اذا كنا قد حققنا اولا في انفسنا الاسلام مثلوا قدوات نصدم بما كان عليه القول والسلام نخفض ايها الاخوه من حبنا للدنيا وتعلقنا بها وانغماسنا في شهواتها طبي مجرد تخفي نحن ايها الاخوه نطالب الان بالتخفي فقط لان الناس ايها الاخوه الان غرقوا غرقوا في الدنيا صاروا لا يفكرون الا فيها لا يفكرون الا في زياده الاموال وفي زياده الاولاد وفي كثره الاملاك لا يسيطر عليهم الا هذا الهن الا ندره اقول الا ندره حتى الصالحون قد الصالحون لم يسلموا من هذا اثر اوقاتهم تفكير في الدنيا حديث عن الدنيا لا يفكرون في الله ولا في ايات الله ولا في الدعوه الى الله الا شيئا يسيرا انما هو تله القسم لا ليس هذا هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم القضيه تحتاج الى مجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اللهم اجعلنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا به وأصحاب رفيق الناس النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم حدث الينا ايمانه وزينها في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيانا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا انك على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاه امورنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صلوا وسلم وبالك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين